بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منسور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع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 فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قلت ربص فإنني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟